أُولَئِكَ الَّذِينَ ذِكْرٌ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَدُّ سَيَعْلَمُونَ قَدْ مَنْ الكَذَّابُ الأَشَدُّ إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَن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 لقدنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فاطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر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 أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّتَصِدُّ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ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 وَلا قَدَه لَْنَا أَشاعكُمْ فَهَلمِن مُدكِر وَكُلّ شَيء فَلُوه فِي الزُب وَكُلّ صَغير وَكَبيرٍ مُسْتَبَر إِ المُتَّقينَ فِي جَ النَّاتِ